ما علمتوا بان الغوم قد رحلوا وراهبوا الدير بالناغوثي واشتغلوا شبكت عشري على راسي وقلت يا يا راهب الدير هل مرت بك الابل لما علمتم بان الغوما قد رحلوا وراهب الدير بالناغوسي مشتغل شبكت عشري على رأسي وقلت يا راهب الدي هل مرد بك الإبل فحن لي وكا وشكا وغلى يا فتا بك الحلو ان الخيام التي قد جئت هنا واليوم قد رحلو فحن لي وبكى وأن لي وشكى وغال يا با بك الحيل الخيام التي قد جئت تغصبها بالامس كانوا هنا واليوم قد رحلوا هم الاحبه أزلنا بقلبي أينما نزلوا وضعنا بقلبي أينما ضعنوا ترفعوا بفؤاد في هواجيك أم راحد به يوم راحد بالهوى بالهول, بالهول إبلوا ويا نازلينا بغلبي أينما نزلوا وزعنينا بغلبي أينما زعنوا ترفغوا بفؤاد في حوادهم وراحت به يا بالهوى إهدوه شربت كاس الهوى العزري يا عظم إن ولزلي في الغرام العدل والنهل فيا ليت شعري والدنيا مفرغه بين الرفاق وايام وواد ونور فيا ليت شعري والدنيا مفرغه بين الرفاق وايام الوراد ولوه هل ترجع الدار بعد البعد آنسة وهل تعود لنا أيام الأولوه هل ترجع الدار بعد البعض آنستم وهل تعود لنا أي أولى